يا نبو حيم للرسالة تحملت أنعم أكرم بنتي الطاهرين باليتام بعد خوة كفلت وجابها تجارة لمية باليقين زيان أبو حمل الرسالة يتحملك أنعمو أكرم بنتي الطاهري باليتامة بعد أخوة تكفلك وجابها تجارة لماية باليقين أحسين ضحة ومن دم حسينك تباعي ما يموت الضحة بدموم الوتي لولا دم حسين آيات محاعد ولولا زينب ما بقى في الأمة دي أحسين ومن دم حسينك تباعي وما يموت الضحى بدنوم الوتين ولو لدم حسين آيات المحاعد ولو لزينب ما بقى في الأم دين ولو لزينب ما بقى في الأم دين ثورة بيتطف والرسالة يترس خيت ثورة الطف طف والرسالة ترسخت لما زيانب ثارت على الظالمين والحقيقة للعياني توضحت احسين وهو زيانب وزيانب هي حسين احسين وهو زيانب وزيانب ثورة بيت طف والرسالة ترسخت لما زينب ثارت على ظالمين والحقيقة للعيان والضحان أحسين وزينب وزينب هي حسين أحسين وزينب وزينب زين ابو حمل الرساله يتحملها انعموا اكرم بنت الطاهر باللي بعد اخوات كفلت جابهت هتدور ميا ميه باليقين سينضحوا من دم حساب كتبه ما يموت الضحى بدموم الوتين ولولا دم حسين آيات المحاعد ولولا زينب ما بقافل أم دين ولولا زينب ما بقافل ثورة بيت طف والرسالة ترسخت لما زينا بثارت على الظالمين والحقيقه للعيانش وضحت سينو زينا بو هي يا حسين سينو زينا كانت في يوم العشر أخوتها غيمها وللت عرايم غسل من فاض دمها للنصر هبت بت على علامها هي هات في الملابس صرخت عزيمها كانت في يوم العاشر وأخوة غيمها ظلت عرايا مغسلة من فيض دمها للنصر هبت بتعلي تفرف علامها هيها تصاحت في الملف سرخة عزيمها تنادي في العدوى سنظة العارية ما بقيت فيكم حميات حتى عن رضع ومنهلي الإيمان صدر ضي الميدان بحتي القرآن الجليم وسد تنادي في العيد و سنضي ما بقيت فيكم حمي حتى عن رضع ومنهلي الإيمان صدر ضي حسين قرآن الجليل موسد تيربا حسين قرآن الجليل موسد تيربا كانت في يوم العشر أخوتها يمهى ظلت عرايا مغسلة من فيض دمها بالنصر هبت بتعلي تفرف علمها هيها تصاحت في الملف صرقت عزمها نادفي العاد واحسنا غالعاريا في العاد واحسنا غالعاريا ما بغت فيكم حمية حتى عرض عاد امن حل الايما الصدر ظل مدا سنقران انجليم وسده اربع احسن قران انجليم وسده أبد ما ننكست للظالمين الغاب وكان الثورة ما تخشى أذى الظلة أبد ما ننكست للظالمين الغاب وكان الثورة ما تخشى أذى الظلة رسالي اوت هايدي اي بعزم وقدا رسالي اوت بعزم او بعد في الكف خطبتها او في الشارع او بعد في الكف خطبتها وعد مش صحيحنا الشمر لا صحيح اننا حقينا على الغزل دنبا صحيح اننا الابيه فيقبل وصحيح ان الابيه قبل الاستسلام تضل رايه حقق باجد بدل اي أبد ثور ما نكسد للظالمين الغاب وكانت ثاورة ما تخشى هذا الظلة رسالية وجهادية بعزم وقدام رسالية اه وبعد في الكف خطبتها وبعد في الشاه وبعد في الكف خطبتها وبعد في الشاه صحيح الليل الشمر لاوي احول ايتها صحيح الليل حقي لاعلن في التمر صحيح الليل الشمر لاوي صحيح النين حطي لا علي ذلت الظ صحيح النين ابياتي في الاستسلام تظن رايي حقفقى مدى ايام تظن رايي حقفقى مدى أبد ما نرى كسج للوالي من الغا وكانت ثار وما تخشى اذن الظله ابدا ما نرى كسج للوالي من الغا تخشى اذن الظله رسالي وجهادي بعزم وقدا رسالي وجهادي بعزم وبعد وبعد في الكفخه خطبتها بعد في الشاب وبعد